حقيقة ان المطلوك لا يفتقر الى نياه. بمعنى انه يقع انسان ترك شيء. لكن الاجرع عليه لا يكون الا بالنية ما ما تقدم به من الملاحظة. قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. هي ليضتركوا. حجر الشيئة تركهم. مهاجرة من هجرة ملنى الله عنه اطلقوا ايضا على في الشرع على الهذرة من دار الخوف الى دار الامن كما حصل في جزرتين الحبش، وكما حصل في الهجره الى المدينة في اوائل العهد المدني قبل ان استقر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه هجرة من دار الكفر الى دار الان فتتلقوا على الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان ونهجر المدينة بعد ان استقر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهنه الهجرة المدينة انقطعت بالفتح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن زهاد مهمية الى السلط لكن انقطعت الهجرة من دار الكبر الى دار الامان بخصوص الهزرح لمدينة اما من دار الكبر الى دار الامان فهي داقلة ولكن كثير بات الناس قديم جاءت عمره و حواجزه و نبنه و مواجهات الان كانت تكون مانعم بل هي مانعم من الهجرة من دار الكبر الى دار الامان orieما لا جاءت و ليس لأ انت حضرت عن نسبة الامان مغلق من فرنسا وأسنه لا ينطبق عليه أنهم مغلق عصار لأنهم لم يواجهوا من ذلك الكبر إلى دار الإيمان ذلك لا بالغالب لا لذلك ولا تبقي يعني لا على هؤلاء أنهم قالوا إن من يهاجم من هو عاصم صحيح هو سليل، لكنه عاصم، هو عاصم، وكيف لمن؟ وكيف لمن يها يهاز من ذا إلى؟ ومن ذا ويكون ذا إلى ذلك دنيا يصيبها. إشنا دنيا يصيبها الدنيا يصيبها حتى ولو من قبله ذا في الدنيا يصيبها يكذب من شر ينهي الجرأة، أما إذا ذا الدنيا أفرخ له من على الشر والله. على ظهره ويبؤس على في بعد أن ظهر ضوار التفار وعوارهم الذي كان يخطونه وزيفهم الذي كانوا يغطونه في ديمقراطيه الزائفة فيكشف كل شيء بعد أن خاغوا على أن تزعزع بهم عروفهم وعن تضطربتهم اوضاعهم فكشروا عن أنيابهم وأبدو ما كانوا يخطونه بهذا الزيدي وهذا التغليل فأصبحوا يعادلون الشرعة ومضيقون على المسلمين لو أن الإسلام ما الناس من قلت بلاد الكفر هذا الكفر ما ظهر لهم المصلحة في صحيح الوحد من البلاد الكفر ما لأن ما هذا هذا يؤجب أنا اللي حتى حتى حتى. اذا اذا الهجرة من دار ماذا? من دار الكفر الى دار الام باقي ولكن كيف يكون كثير من الاحبان الشرعيه عطل في شباب المواضعات فهؤلاء الذين هم هنالك لا هو عليهم ولا يطبق عليهم قول ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اناديهم ممن اقام بنظران هاي المشرفين ولا قل لعلي الصلاة سلام لا تراها ما راهما. لا تراه لا هذا ان شاء الله لا ينطبق عليهم انهم مستضعفون منعهم منعتهم هذه الاوضاع من الانتقال لكن بمن لمن ترك ويشئ ينتقل ليقتل نفسه لا لي دين ولا دنيا يروح في بابور في باخرة مهربة يتعرض ربما للموت وللسجن وللطرد هذا دواء فلاحصنا دينا ولاحصنا دنيا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فاجرته الله ورسوله شوفوا كيف الاصل في الشط والجزاء ان يكون متغايد ليني من اجتهده من اجتهده اجتهده كيف من حجر فلم يرهد ولم يفسر فقد حجر راجعك اليوم يولف من صعب رمضان ايمانا واحتسابا هو يكلر لو ما يتحدث يعني الشرط والجزاء ينبغي ان, ان يكونوا متغايرين. لكن اذا في السياق على افادة المعنى لا بأس هنا تبه كان في ذلك الله ورسوله ويردوا من هذا انه ما هو الله ورسوله يكفيه هذا في هذا كل الخير وكل النبلي يكفيه من جبه ايضا كذلك كان كانت ان يكون بالله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ثم يتنذل بهذا بذكر الله ورسوله مثل قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحان فإنه يتوب الى الله متابع ماذا فيه؟ ترتوبة حسنا حسنة ماذا الله يحب التائب إن الله يحب التوير ماذا هذا؟ له ثم قال إِنَّا في الجنة الأخرى وَمَنْ كانت لدنيا يُصِيبُهَا او امراه ينفيحها فهجرته الدنيا وأنزل الأبناء، الأبناء هو القوي لأن الدنيا قريب، هي سابقة على الآخر، فهي قريبة، فهي م... فهي دنيا، دنيا، أبناء دنيا، قال الأبناء إنها غير مصروفة، إنهم دنيا ويمكن أن تكون مصروفة، ويمكن تجربة إلى دنيين، دنيا دنيا، هي غير مصروفة. ها لأنها, لأنها وصف، وصف هو هو، إنما ما سمعت. سميت بذلك لسبقها الآخرة، ولظهورها الزواج، لظهورها لأنها إلى زواج، بخلاف الآخرة فإنها ليست إلى زواج، والرابد الدنيا. ما فيها مما تميل إليه النفس من متعها ومالذاتها من المآكب والمشارب والملابس والمراكب وغيرها هذا المقصود بالدنيا وربلك الدنيا يعني هذه عندما تفرد عن ذكر الله وعن طرعة الله وعن توحيد الله وعن ما خلق الله له عباده تكون مذلومة تكون مغنومة إذا لم يكون المراد بها اتخاذها وسيلة إلى ما بعدها وذريعة إلى ما وراءها تكون مغنومة فيما في الأحاديث التي تعلمونها وفي وإذلك جاء ذلها في القرآن وفي السنة ظل هذا المعلاء علموا أن من الحياة الدنيا لعبوا لهم وسيلة وتفاخر بينك إن من الدنيا لعبوا لهم وما هذه الحياه الدنيا إلا له ولا عيب اكل لكن هذا الله اعلم هو هذا هو هذه الحياه بهذه المعاني الحياه بهذه المعاني لا يؤثرها على الآخرة الا الكفار والله من اثر دنياه على آخرة دموس هذا من خصائص الكفار وهو ايطان الدنيا على كل البلاء وكل المخالفات راجعه لها وهو ايطار الدنيا الاخر زيّر للذين كمرض حياة الدنيا صحيح الزني مزيّنة لغاية كبّاع صحيح مزيّنة لهم بحيث الاخر اللي اللي مزلت. في كثير هذا الأمر بتبقلون الحياة بتبقلون حياة الدنيا والاخرة وخير والفا إنها إلهي يحبون العاجلة ويهرون أوراقهم إنها إلهي يحبون العاجلة ويهرون الآخرة وكان هذه الحياة الدنيا وزيمتها موفي إليهم أعمالهم لا يخشون ولا يفضيون سمعهم بآخرة إلا مع. وهذه آل التنويه بهذه وهي فيصل إيه هاو. اما ما حدث هذا فرب بائلية من دنياكم. من دنياكم. من دنياكم. النساء والطيب وجعلت كرة عيني في الصلاة. فاذا ومن كانت غرته لدنيا الهى دنيا يصيبها. يعني يحصرها. ثم عطف عليها المرعة من باب العطف الخاص العام لأن المرأة من جملة الدنيا الزواج من جملة أمور الدنيا ولكن قد يكون زياجا داينيا ليس الغرض منه إلا سفح الماء يكون وقد يخرج عن ذلك عند المؤمنين لأنه يعني يصحب ذلك عنده غمار أخرى تقوله من هذا الى من خانة الى خانة ومن منزلة إلى منزلة ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها الهجرة من أجل من الهجرة من من مكة إلى المدينة هذه عبادة ولا لا عبادة إذا هاجر إنسان له دليل زوج راح من ال مقصود أي هذا هذا ذنب هذا واضح راح يزوج أم لكن اذا المقصود من الحديث ان يدخل الانسان رطاعا هو عبادة لهرابا اه طرعا قد مهاجر بانسانه بنية مفارقة دار الكفر الى دار المهر ما حد في فرنسا عنده بنت تعموه هنا يعني قال انا نرجع لبلادي من دار الكفر الى دار الايمان ونروح نتزوج ابنية تعموه هذا مهنوم؟ لا وإن كان هناك اللي ليرشع من هذه الإرادة الزواء هذا ما هو شمالهم ثم هم يأتي من, من فرصة إلى بلاده ليتزوج في بلادهن هذا ينوي لأنه يهجر من دار الإيمان من دار الكبرى إلى دار الإيمان ويدخلوا لتصدف الزلز لا بس لكنه ليس كاماً هاجر هجرة خالصة يريد بها مبارئة مبارئة لكن واحد هاجر يعني هو بالظاهر إنما جاء لأمر دنيوي ولكن جعل غطاءه شرعا جعل غطاءه عبادة طعا هذا هو الملموم هذا هو المقصود هنا بالحديث بالذن ومن كانت في لدنيا يصيرها أو امرأة من كهوة فهجرته ما تنهاج رائلي كذلك بكر الشرطة مقاش فيما لو إذا هدرته بالله ورسوله إليه فأنا اشتغلتكم هذه خصة يا جماعة لماذا حسبكم احرم فماعه علاش عاود يكرره علاش يحلوا و يكرره فهدرته <تصفيق> أما هذا <تصفيق> أما... <تصفيق> يعني لا دوالي المنزلة التي عليها هذا المهاجر والثاني الثاني فإذرته ما من هذا إلى ما هاجر إليه إذن المجنون يجنى خلوص القصد للدنيا قد صحى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما فإنما ذلك له من هاجر يبتغي شيئا هذا هو اللي حصل من هذا ثم قال رحمه الله هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها ام قيس فكان يقال له مهاجر ام قيس هذا رواه سعيد بن منصور في سننه وفي معجم الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال كان فينا رجل خطب امرأة فقال يقال لها ام قيس فابت ان تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر ام قويس ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه عن العلم اذا ممكن ان نقول في الهجرة هذه كمثال للطاعات، القصد طاع من جور مع هذا القصد غير الطاع، وإيشني؟ إذن هناك الهجرة الخالصه يوجد الله كلا، هذه ارفعها لهذا العمل يكون مجرب مية المرء به طاعه الله عبادته هذا أعلى. هناك الهزرة المنشابة او المشروبه بغرب الدنيا كما قلنا من نوى مفارقة دار كغير فارد للزول وهناك الهجره الخالصة للدنيا هذه هي مما يتفرع على هذا او مما في هذا ان اهل العلم مثل وغيره قالوا الاعمال التي جمعت لنا هذا وهذا قالوا اذا كان القصد الدنيوي هو الاغلب لم يكن في العمل الانتر واذا كان القصد الشرعي هو الاغلب اجير لقدر قصده واننا لمئين وانت سايا فتردد القصد بينهما فلا اجرى. كما تعرفوا ليس عليكم جناح انت بتغير? ان يكون ذهك للحجي القصد الاول منه التجارة. ونقل الطبري رحمه الله عن جمهور السلف. الاعتبار بالابتداء فيما إذا كان قصد المرء العبادة إذا قصد المرء ابتداء العبادة ثم خالطها ما يشوبها من المقاصد الأخرى فإن الاعتبار ب ان وهو البدايه هذا من فضل الله ورحمته قال الله تعالى ان وفقنا واياكم الاخلاص ثم نختم هذا هذه الحصه بقراءه الحديث مره اخرى قال محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله في موطئه اخبرنا مالك اخبرنا يحيى بن سعيد اخبرنا محمد بن إبراهيم التيمين قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية بالنية محددة في المشهور وإنما يدرئين ما نوى.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 اللهم صل وسلم وبارك على أبي سعيد بن الامس عن السند بن زيد، ثم قال من أنجعه المرسل قال الصلاة، وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى عن ذلك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 ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروه او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قال عروه كذلك كان بشير بن ابي مسعود الانصاري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 ترغمت التي قبله يقوله باب وقوة الصدر أكبت بعض الشراح بسم الله في الموطة وشرح عليها ومنهم الزرقاني رحمه الله تعالى فلم يذكر مالك معها شيئا من الحمد التي ونحوها لقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سونها في داود كل خطبة لسفيها تشهد فهي كليزي جرمى العلماء يتعولون ذلك على أن أنه لا يلزم عدم الكتابة في عدم الذكر بالنسان فهذا يكفي وهذا ما عليه معظم المحددين الذين جمعوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لم يقروا شيئا بين يدي الأحاديل التي أثبتوها في كتبهم اللهم الا الإيمان مسلما فانه قال في صحيحه الحمد لله رب العالمين العاقبه للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الانبياء والمرسلين ما غيره فقد اكتفوا بالبسمله او كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى قبل أن يشرعوا في التحديد أو أن يشرعوا في الكتابة وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام في كتبه التي أصلها إلى الملوك أو فيما سجله سجل من اتفاقات بينه وبين الناس كان يكتفي كذلك بالبسملات كما في الصرح الحديبية حيث كتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم محيط لأكتراب المسلمين على ذلك ثم إنه ترجم بأول ترجمة في موضعه بقوله كيف قال باب وقوة الصلاة العلماء فيما ابتدأوا به لهم مقاصد فمنهم من ابتدأ بالوحي البخاري رحمه الله بعد أن ذكر حديث انما الأعمال من نيات وقد تقدم السلام عليه في الحصة السابقة بعد أن هذا الحديث فكر كتاب الوحي ووجه ذلك أن مرض الدين كله إلى الوحي فإن الدين إنما يأخذ منه إنما يأخذ من الوحي فهذه هي المناسبة في ابتداء البخاري رحمه الله بكتاب الوحي منه الذي اتبه كتاب الإيمان كمسلم رحمه الله وذلك عن الإيمان هو مناط النجاة فإن كل الأعمال آية وراجعة إلى الإيمان لأنه اعتقاد وقول وعمل ومنه مثل من ابتدأ بالسنة بالحديث عن السنة لأنه لا دين من غير متابعت النبي عليه الصلاة والصلاة فإنه الذي جاء بالدين كما فعل الدارم رحمه الله في سننه رضبهم يسميه المسند وحققه هو السنة لأنه ليس مؤلفا كما أولده المساند وكما فعل ابن ماجا عليه الرحمة الله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 الصلاة أن مالك رحمه الله وكتابه كما تعلمون كتاب في الفقه العاملي فإنه ب بوقت الصلاة لماذا لأن الطهاره لا يتوجه الأمر بها ولا تكون مطلوبة واجبة إلا إذا دخل وقت الصلاة فوقت الصلاة ظرف لمطلوبيه الطهاره فهذا وجه ابتداء مالك رحمه الله بكتاب وقود الصلاة. اما الايمان والوحي والسنة فهذه الحقيقه من اصول الدين من اصول الديني. الديني. وانتم تعلمون بانها افردت بالعلم خاص. هو علم اصول الدين او علم العقائد كما يسميه بعضهم. فهذا وجه ابتداء مالك رحمه الله في موطئه الذي هو فقه. يعني يعني حديث وانطار واقوال المالك وغيره من مشايخه ومن خلقهم هذا وجه اتبائه بباب وقود الصلاة اما الوقود فهي كما تعلمون او كما يقول اهل العين جمع كفرات لوقت جمع كفرات لوقت وقت يقال يقال وقت اوقات أوقات جمع كما هو معلوم أفعيل ثم فعلة ثم جمع القلة. القلة التي تدل على مدينة العشرة هي هذه الصير لكن الوقوف جمع كفرة كما تقول بر وضروب حوالأضرو وفلس وفنوس هذه جمع قلة جمع كفرة. لماذا جمع كفرة؟ إما باعتبار عدد الأوقات الصلاة التكررها وإما باعتبار أوائل الأوقات وأواخرها وفاضيها ومفضولها وباعتبار ما عند المالكية مازالا من كرن وقت إما ضروري وإما اختياري فهذا ينتج عنه أن هناك تثرة في الأوقات فهذا يعني هذا هو وجه هذا الجمعي الذي اختاره مالك رحمه الله يعني في عباره لهذا الجمع الذي هو جمع الذي هو جمع كفرة قوله وقوة الصلاة, الصلاة مرد جنس الصلاة المقروضة جنس الصلاة المقروضة والصلاة, والصلاة ما تعلمون جاءت في كلام العربي بمعنى الدعاء هذا هو الذي جاء عن العربي في الصلاة بمعنى الدعاء وجاءت عندها بمعنى العبادة والعبادة يدخل فيها الدعاء فجاءت بمعنى العبادة وجاءت بمعنى الدعاء فعم الأول الذي هو الدعاء فهي قول الأعشاء تقول بنتي تقول بنتي وقد يمنت مرتحلا يمنت يعني <تصفيق> يعني ارتقاء تقول بنتي وقد يمنت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوساب والوجع ادعو عليك مثل الذي صليت عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جفلا فإن لجنب الأمر مفتجع شاهدوا عليك مثل الذي صليتي لدعت له بقولها يا رب جنب ابي الأوصاب والوجع فسمى ذلك هو دعاء صلاة يعني هو الدعاء هذا عن معنى كون الصلاة في كلام العربي دعاء وأما كنوا فقول الآخر يراوح من صلاة المليك طورا سجودا وطورا جوارا يراوح من ماذا من صلوات المليك عبادته طورا سجودا وطورا جوار جوار معناه رفع الصوت بالدعاء فجعل الدعاء جزءا وذكر السجود فاذا هذا ما يستدل به على كون الصلاه عند العرب ماذا اما الدعاء وان العباده والعباده اعم هل أنت اللغة مختلفون في اشتقاق الصلاة مختلفون في اشتفاقها. بعضهم قال إنها مشتقه من الصلاة الذي هو عرق ينتهي إلى عجب الذنب ثم يتفرع وهذا العرق يتحرك إذا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 فهذا ذكره غير واحد ااا كان باش من هذا المعنى الذي ذكرناه او الذي ذكره بعض اهل العلم يعني عليه معظم المتفقهين من المذاهب من المالكيه والشافعيه والحنفيه وهو هذا الاشتقاق وهذا معهود عندهم هم يقولون اني فالرجل اني فالرجل من الشيء اذا اشماء اج منه وكانهم اخذوه من جوه يرفع ان فرج نظائر في العراء في في كلام ايلمه اللغه كما رسمت انما فيما يعني هذا عن اشتقاق الصلاة أن أن توم الصلاة الدعاء فإن هذا يدعمه أن صلاة الجنازة في الشرع تسمى تسمى صلاة مع أنها لا ركوع فيها ولا سجود لإجماع المسلمين ولا قراءة فيها عند بعض الأئمة منهم المالكية ولهم سلف في ذلك من الصحابة انفسهم وهذا ليس موضع الحديث عنها وانما ذكر لهذا هذا المعنى وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتم على الميتين اخلصوا لهم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 ابن كويس مندال رحمه الله من بفهاء المالكية محمد بن كويس مندال قال إنها لفظ عام إلا أنها واقعة على الدعاء منها إنما من المعاني بخاصه وأن سائر الأفعال والأقوال شروط فيها ومعان تقترن بها ومعنى على هذا على قول ابن كويس مندال أن أصلها في الشرعي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 ولأن الصلاة لا سكوت فيها هي دعاء طرح القرآن تحقيقها دعاء لأنها ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك أيضاً ادخلوا في جملة الدعاء فهذا الدعاء من لوازم الدعاء إذا لم يكن مجرد لغ يردده الإنسان غير أن يعيشه من لوازم الدعاء حضور القلبي والخشوع والخضوع والسكينة والحوال فإذا فقد من الصلاة هذا المعنى لم تكن الصلاة المطلوبة المشروع ولم تؤتي ثمارها في, في الزائل الصلاة ما هو معلوم فريغت على المسلمين قبل الهجرة بعد أو في معجزة خلال معجزة الإسرائيل والمعراج الأمر في ذلك معروف ومن المناسب الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه إلى ما شاء من السماوات وما فوقها فكان هذا عروض له وتكريم له وجعل هذه الصلاة أو فرضها في هذه الليلة لأن فيها عروض لنفس المؤمنين وصلة بربه مقروضة في أوقات معينة ومناجات ومناجي ربه فيها، فهذه هذا يمكن أن يقال في مناسبة افتراضها وصيدها بمعجزات المعراج. هذا معنى هذا ما يقال في قول المعلق رحمه الله مالك بن عنس. وقول الصلاة نرجع إلى الأوقات، أوقات الصلاة هي. معروفة في السنة مفصلة ولكنها قد اشير اليها في القران